سبتمبر كل تشيحن عثرت شوعه ميلادي زابط علي الاستاذ لنا درسي الاصول الثلاثة بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى برحمته الواسعه ان شاء الله حجيق الثلاثه اصول الثلاثة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتبهس احنا نرنا مالتو الايمان باليوم الاخر باثراثا امن الدنيا ما جرستا حمز اللواء زي فقد قامت قيامته قيامه قدن زي راخوا ايبد عد ما تهيبو د ماتوم الصور زركبولوا ساعتو من قيامه قتل كبر امي كل مخلوق يموت مخانو مالتي لذلك اخيرا كنامن ناخرا ونذكر سبحانو جوون زخونه سبتي زسرحو زنبره ربي سبحانه وتعالى بتعدل فتحناته كثرت كبو مخانو مالتي ربي اب توحد سنان تقبل لنا حسن خاتمه ربيها بالله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأما دلاله العقل فمن وجهين زعبان تزارمنا نار ما لتي حدثت مويتو كتس مخان الايمان بالبعث بعد الموت موت كام تسهم فكفارتم كعدت تعيدهم حدثتم مويتو كم كفار قريش بن وزنه مار ما يهلكنا الا الدم مسغي زي خلص حتى تعتم تناون مسكيزه قبل لي مسحمت كبل لي خبط وجه زياته في زي رب سبحانه وتعالى كفر مخانه تلقيسلم ا كفرهم جلول نغيرو من القران الرسول صلى الله عليه وسلم ابزو احاديث بعد الموت كمزلو تلقيسمنا مالتي فاشيخ بن عثمان دليل بحنقولك حسبك استنتينك غتضحو كنت تخيلون بحر موت متساء كم زلو فمن وجهني اللو خليته بخلته انا قلت قلت قال له كم مرت عماتي اذا ما دليل عقلي حتى تكافر استنتن دحراب بلو ولا قران ايسمعني تبلى ولا حديث ايسمعني تبلى تعبي بدليل عقلي ربي هداته يبو كم صحيح استنتن اذا حدهما تقدمتي ان الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقه مبتدا والقادر على ابتداء الخلق لا يعجزه عن اعادته فتقدمتي بحن استنتنا كن حسب الله زغبا تغبا رب سبحانه وتعالى سمين مريت الخلق سمين مريت لما نرينا لنا ورب سبحانه وتعالى خلق ان كله الخلق هو الايجاد من العدم من غير مثالي سابق من غير مثال سابق كبزي اللخه كم تولخ جبركا ازي تخلق اما كب مخلوقات كبت كبابد الكا عند حركينه زي اصنعن بلا ماليت ذات اولى زي مثلا قد ما يزل صنعها صانع عظم من كابتين كابتن نيمقلوق اتزلو ان جايت دي لوحه تقيموت او لا سريحه ومان لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقه كله من غير ثاب من غير مثال سابق ايجاد من العدم تداخل زي بر احد نقر فتمصو هنكا ازي الله وهو الخلق وكفار قريش سماين مرتين رب خمزه خلق اي فضل يا رب الا اذا من خلق السماوات ليقولوا من خلق السماوات والارض ليقولوا ربكم رب خلقه فلك لكن تساعدنا فقل افلا تعقلون افلا تعبدون افلا تبصرون افلا تسمعون رب سبحانه وتعالى بزوح رتاب قصصهم مالتي من ثاني اذا كل بعينهم رايو يا ربي مخلوقاتنا يا رب سبحانه وتعالى فطرات من دا رايك حدهم فالاجاد من العدم كل جزئ ازي نا رب سبحانه وتعالى افعال طيب يا شباب افعلنا يا رب سبحانه وتعالى تقول توحيد التايلو بلا ما له الربوبيه احسنت يا شيخ ابو عمر جزاك الله خيرا توحيد الربوبيه ولا فكفر قريش اب كل نيروبيا يا امنير الا ذا بعث بعد الموت ويا امنير ربوبيا خباهم كله بتغلب حكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكل يا امنير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لكن بزاره ربيا رب سبحان وتعالى رب وتعالى اموت يتسمخانو فضرب لنا مثلا ونسي قلقه كم كان تقلق من المتاجر الى رب سبحانه وتعالى انتيله مالتي فقال من يحيي هذه العظام وهي ايش رميم امزجرو فتتوا انت عظام زباليت مالتي يا محمد تزعم ان هذه العظام تبعث يوم القيامه قيامه انت التسليكات غمض ها ازيد تسمع زلغاسي حنقول زي يقبوله ماعت لكن سماين مريتين خلق يعني اي شكروني الود سب خلق الانسان ضعيفه الود سب السماوات والارض اكبر لان رب سبحانه وتعالى سماين مريتين خلقهن كله كاب سبن لعن سماء المريت رايون تقحنا تنسفحتنا فز كله اكبر دليل وما فيه ما ابنزله اب سماي ملائكتاه له اب موجود مهواهم د حرينك وكواكب كوخو... تيما اللاذب بالكوظ يزون كافر بعين زري مالك كم اول صحين مريت فز كله رايوا ايستنتنون له ما لجمتم كف زحده زله ورب سبحانه وتعالى خلقنا كله قد نحج سماين يرانا عريو يكون الخالق كابزينه برت سماي خليقوه كابزينه برت مريت خليقوه ازي عابي عابي عابيت امرات عابي من ايات الله ملكتنا رب سبحانه وتعالى عابي رب سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخان فيا سبحانه وتعالى ابتنا عنا كذب زينبرنا خلقنا خلو زي شقورسي ومتنقه السانه اهون اهون زي قل نتخذ زينبرنا كفر ما يتبع ثاني بده حريو سبحان الله سنحيل كان بده تغيير بده حريو سنحيل كادماني كل الصوت هون سغا تغيير بده حريو عزمي بده حريوه قربت كيرنا ما قالت العظام ايش لحمة ثم انشأه خلقا اخر لرب سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين رب سبحانه وتعالى اذا قلنا خلق خلقه استنتنوا اذا بالذل قال الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه سوره الروم الايه 27 اب سوره الروم ايه قتريع اسرن رب سبحانه وتعالى تائلوا رب سبحانه وتعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده يجمر كما جمرتا رب سبحانه وتعالى كب قدما تسكا بذي ما قلت تجمر رب سبحانه وتعالى خالق نظم مخلوقات زياته ثم يعيده بدحر يوم السماله يعني يبعثه بعد الموت بدحريه مش موته دماغ انتهى وزنه برو. سبحان الله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اخبر انه من عجب عجب الذنب لمه اسم الله التحت حقوقنا زله ما له فينطر الله سبحانه وتعالى مطرا سماء او كعيب لرب سبحانه وتعالى ما يتو ما يتو كان فكمسبقوليت نبقول اذا ما نذا اكلتنا قلنا عظمنا دسامع كم خمن بقول سبحان الله نيشته عظميه سبحان الله عصعص عص ونبلوه ابنا حكمنا ترين ما اذا اني اشتهي عظمي كباء تي اكلتنا يملس بها نيشته عظمي سبحان الله ولا سب نديدو اذا خمزلاته واضح سلا رب سبحانه وتعالى كب زي فَتَسَاءَلْنَ وَلَحَنْتَ ايت صقومون خَلَقْنَا زي صقوموسي موتنا نخَتَسَاءَلْنَ اهون عليه وهو اهون عليه ازي قلين قليل ليتي خلقنا لقمان ايشكرون ما وقال تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاهلين سوره الانبياء الايه 104 اب سوره الانبياء قصري 24 كما بدعنا اول خلق نعيده نزود سبزي كنت مجمرت هذا خلقنايو نس بوتد مخملسوين هي واتكم زلبسك نغبرو اينا اعظم تبلي دزلو ابدا ما يوقعنا كابزا نيشتي اسمي اب تحتي حقوق تركه كان بوكل دمح بوكل كل اكلاتهم اسمها لاقن شعو نفق الصور نفق الثانيه اسرافيل مش نفقه كل مخلوق موته تنحى خط السيمانت وعدا علينا زقل نهنيبر ومن اصدق من الله قيم رب سبحان وتعالى لا يخلف الميعاد قال ذات واخ قبري فزيان ما خط سأقوم يا لنا فتساءنا دقي موه نحنا عايزين نغير زي ابتكار علينا يجبلوا مالون كفار كويس ولا شك تتكبركم مويتنا اين تسنينه تبلزلهم قيامه ما عالت مستساكم كنت تعاسيهم لكننا عايزين غير زي قليل كتسعكم احريق المستساكم كطببرهم يهم بفولته ويقوم نزون كفار ما بيت زونا استنتينهم درز حسبه خينو كامن يقولوا رب سبحانه وتعالى معرخ بي قادر مخان كل المخلوقات خلقون وقال امرا بالرد على من انكر احياء العظام وهي رميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تايل عزيزه في بعض الروايات انه وليد ابن المغيره انه خالد بن وليد ابو كبطم سادات كوفه وقريش فمحرجر سبحان الله اتففتها بالغمزاقر وفتفتفتفت فتعبله فت ويد ما رخمش مشوا بالنزع اسمي قد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف في لو محمد يعني يا محمد تزعم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث او سيبعث هذه العظام وهي رمين نسبولم رب سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي غير كامل يصلوا لنا زي حدا يجي اليه الذي انشاها اول مره مجمرته زغلقه اسيخ ملسايدمان كملسا يزعق مزيا كمتاز نبرته قالت وهو بكل خلق عليم الخالق خلق الماني في فلط خلفه هو فليت يز خلق ظله فلات بيدماني انت يز جتمنا انا خيت خلقنا كله لذلك معاصينا نتسمع معاصي قيامه ربه راح يسفلته حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاه والسلام من مسؤول عنها باعلم من السائل لهم الاسم لكن قيامة مع تيتدالو مالته حدث سبن حرمه تدماني من مات فقط قامت قيامته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي اازئ ابسوره ياسين الرغبه آيا قصري سبع شعت زي اتقدمت مالتي المخلوقات عبيت غبانه الخلقه سماي مريت شععه سماي شععه مريت طب خلق اب انزل له رأيه سماي ملائكه اب مونجو سماين مريت انزلوا ادماني بعال ورحي صحاي ما عليه ذيب لنونكو اخذ تراب سبحانه وتعالى خلقه واعواف قل له كله زلول كنفرخ ترين كله امريتكني سبخلقو كل ذي مخلوقات زند حرينا ودي صد ضعيف عبيت زياده شيخ ابن حسين ترسى دليل قص رحادي امانته رب سبحانه وتعالى استنطلو ابزن المخلوقات بده حريو وقت السائل نا يسيدي لكم كتامن ومنتم كفار معناتي فتخالئتي الثاني أن الأرض تكون ميته هامده ليس فيها شجرة شجرة خضراء اذا مريت من رايه ندحر ما يزي واقعوا تترون مالك هامي على تنكث تدرق دركه تاك وزع ارض زمرس يعني وترا اخا امي لا قليل مالتي طرح امنن كوخن حمدن ترى يمالتي ينزل فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حيه فيها من كل زوج بهيج بدحري زي رب سبحانه وتعالى ما مسوك عله اب اخ الله وتملس اذا مرضت بدحرق تنكاسه غص تجمر بتا تاخذتي مرت تنفح او طلتون ببعينته تبوك المالتي من كل زوج بهيج قلت صوتا زلم حتى اتاخذت سبحان الله تبعت صوتا انسي صوتان زلم اتاخذت كك بدت اقول ماي رب سبحان الله تعالى هوت ملسم اذا مريت زي امويتا دصنحت كم زيلا اصلي نقصلي قتل كتريا كل خن بعلو يزرب يتسائل لنزامريت ابذ الدنيا بعنا امرئ زلم ما ليت مو رب سبحانه وتعالى لكل زوج بهيج ما ليت دس دب مالتي والقادر على احيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات انت رب سبحانه وتعالى زامريت زيادر كم ساعات وكبت الساء لو تموتها طب كبدها اب كبدها حزاتم زلمريت أمرت نخوص الصوم كالصوم إذ قللني رب سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سوره فصلت الايه 39 اب سوره فصلت ايه 30 سبحانه رب سبحانه وتعالى انتيلو ومن اياته ايات القرانيه لنا وايات الكونيه زي آيات قرانيه يزع بان يزار بالرب سبحانه وتعالى بزعب آيات الكونية مخلوقاتنا تي ملكات سنات يوم راي يوم بلا له كبت ملكنا الرب سبحانه وتعالى انه ترى الارض خاشعه ايابسه نقصت رقبازمن دركاتوا بد تحرز انت تقول مالتي فاذا عليها الماء اهتزت وربت ما المسور ترد وتعالى مباشره اهتزت وربت اي تحركت اهتزت تحركت وربت كما انت تقول مالتي اغطلتي تبقل ان الذي احياها لمحي الموت شوف رب سبحانه وتعالى يتاسسر اللحد نمر يدث ساقو درق زنبرت قوسلن قوسل غير يزلحو نموتد ماني خمس غير خطسوم زين بعلو ابي وتعالى بذ الدنيا بعينا على كل شيء قد وتعالى كل زكالو ليده رب سبحانه وتعالى. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد واحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج سورة قاف الآية من التاسعة إلى ال عشر اب قصري اب سورة الذاريات قصرا عسرت حد قصرتك ساب قصرا حد رب سبحانه وتعالى انتير وانزلنا من السماء ماء مباركا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كبزا ماء اوقعناه الى رب سبحانه وتعالى فانبتنا به جنات انتعال كلنا سبحانه وتعالى عزيز يباه الجراد ماء بموكه اذا اي منات الله هذا جردي لذ خبيث تسلل كمريت ها النظام يتزيق اصله ابو لكن هذا مايم مو كعزي سبب غيره رب سبحانه وتعالى نظام ريد ما نقصاصنا برت يوتيم السلام مايم سبق قد الحري سرقاي قتل يعني قتل تغيير نظام يتزيق بقى وحب الحصيد له كمون فرطات فر... فرياتات فر... زله فرطات حب فرطات مالته حصيد ما زعست تخن عتر نشل عفون اذا كله قامت هاي واصالته تنبل كمريت لذلك انتم تقحذوا زلكم سي اذا كله بعينه ما يتر يونالكم ما يزور سماي ما يزور ذل لوه سماي ما يزور ذل نمرت كني نقيص ازنبرت يوذ زمل سلازلو من كاب اخذو تزلو ار باسقات لها طلع نظيف النخل أم... ناي... تمر مالت إذا هم زيان اي تمرين حتفريزت بلا نو حلوه باسقات مالت اي طويلات قال لي و بالاسوتات اللي يغمتو غنكم بيانو دور الأول يمكن اركيبا خيت سنحه كاتب مالته كفت بالكا فينيسترا قدامي دور الأول اللي يغمتو غنو بيانو تركم سبحان الله باصقات الوظ سبحان وتعالى ولذلك قوم عاد ربك هلك قوم من كلهم علتي نوح سلزنابرو كانهم عجاز ونخل خاوي ايبو بثمرهم يمسلون بزخونه امي مسلمو بثم بام نايتمري اذا ام زياناي تمرزيءا فليز بلان وحلوه وكلتي البقولات البقولات نتا كله الفايده سبحان الله لها طلع نظيف مو خاني انتهيت توس له مالتو اي طلع متراكب بعضها بعض فوتوا كلكم سبحان الله اتينا تقصد تاريخهم ان نحت حلو تاسيسه ودحركه سبحان الله كم ثقافتك ناب صغام ناب يماني زرقا اذي ابي اايا نيرب سبحانه وتعالى ازقو للغنيين من تا قري يبل الله سبحانه وتعالى رزقا للعباد نعاقكم رزقكم كله كان الله جل وعلا يقول انا الذي ارزقكم لماذا تكفرون بي الا تنظرون الى نعمتي ابجهز يا اخي ما يزبل ازقو رزقا للعباد نعاقهم دار رزقهم كله ذو كل نعقم الى كندي مخلوقات تسخير غيركم عزيز هي ايت حساس بكم ده بلعكم ده ستقوم تقعدوني مالك كفار بلعوشتي يمتعوا ظاهرنا حيات الدنيا تروح مالك لكن اذا استنتن خابئ ذو كل خبي مثله ذو كل مخلوقات فرعون انا ربكم الاعلى زبل زنبره وهذه الانهار تجري من تحت اطرحي انا املك الانهار يا ابن ذو حزنات يا ابن لعل لي ابلغ الاسباب اسباب السماوات وال فاطلع الى اله موسى رب بل عنه لوتبه لنزل لاسكه صرح اكبر يعني آنزب له يعني انزله انس لعل تقسمي ابي مهبوس سبحان الله ربنا يا موسى موسى عليه الصلاه والسلامات ربنا انبلع على السماء اللوز مزللز كغير يوم كما عدون رب سبحانه لكن وهذه الانهار تجري من تحت دابله في النهايه تحل رب سبحانه وتعالى البحر سيمو تكون كافر تكبر زي بلوند حركينه ربي هداه دحريبو رب دحر حسب الجمر كستنت نجمر يمكن ول ابيسلمنا بايمان كعبد يقل تَجَدَّدَ ابْحَثَ الْمَخْلُوقَاتِ زَآتًا أَسْتَنْتِلُوا زُرْعًا ذَحَسِبَ بِالْحَقْلِ الْمَوَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا أَيْ بِإِنْزَالِ الْمَطَرِ مَايِنْدِنَا وَرِدْنَا مَايْمَسُورِدْنَا خَالِقُ رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّزَامِرُ زَآتٌ هُوَتْ مِلِسانَ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَطَبْرُهُمْ مَا هُمْ يَرْخُونَ صَقُ طب قبر دماغ خمز غيركم كتسو كم زعمرت مقيصات صنحت موتع تنحت بماي موكع وقد ضل قوم من أهل الزيغ فانكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفه الواقع زوم كفار تبري ولحنتنا براني هوتناي برزخناي قبرز بهل يلل نسيق من نتاي باللو مغنيا تتوقع ولحنت ز قبرزياف حركان تاخذ عذاب يللا ولا شي شايل لز قبرزي يلوم الحيدوم الشيخ ابن بثيمين كم زيبو قالوا فانه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بساعة ولا ضيق نزي زموتسم تنريونيرنا نزي قبر زفحرنا تنريونيرنا خمز اللواصن حنازي ميت اذا قبر زي, زي. زي اخاني قفحه ويدماني صبيبه عين رغبان كم زلات ما تصنحنا يبلل وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل زي زلو زلود ماني باطل حسوت زي كون زربا باطل زكون زربا زغاني بالشرع بشرعت اخذناه والحس بالراي ونقرات والعقل بحنقولنا ونستنتنا انت حسبنا زخل دليله بنا زوم كفار اباطن أب كمزلوا أما الشرع فقد سبقت النصوص الداله على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في فقره باء مما يلتحق بالايمان باليوم الاخر اما نه شرع اقدمنا الفقره باء تزاربنا الذين ينالون شطائم زعبا شرع زمل كتب الكتاب والسنه ثابت المخانع عذاب القبر والاجماع وعذاب القبر ونعيمه رب سبحانه وتعالى كبتوم نعيم زرقبو اب جننا ربي اكبرنا يا عزبنا وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينه فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم اب حديث صاحب البخاري ومسلم وزهري ومالكيو النبي صلى الله عليه وسلم حدوان كبحت مندق واسيو يعني ذحرمندق نيرو بذحري ووسيلو عند قبر قتسمري ام مالك فالرسول صلى الله عليه وسلم كلت ثبات عزابو سميعا يعزابو خمز اللودما تقيسو لنا مالك وذكر الحديث وفيه ان احدهما كان لا يستتر من البول وفي روايه من بوله وان الاخر كان يمشي بالنميمه عذاب القبر حكموه انه رب سبحانه وتعالى ضعفاءنا مربى عزبنا قبرنا روض من رياض الجنه غيروا ربي قبرنا ينور ورب سبحانه وتعالى رحيم ربي غفر لنا بتوحيد حزننا وزللنا غير يغفر لنا ابته سنن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن انت فاهمين اي صحابه يهبلنا بتها السلفيه كن موت مع تدمع الشخاتيمه يهبلنا فبقى حاجه خبطته من متى تعزبي له سبحان الله كان لا يستير منه متى يرماله سبحان الله اكل مسك شيء له وفي روايه لا ينتزه يعني اي sent tutub indabel ay s'i yunnir bzia azab al qabr maziatu wa amma wa anna al akhar kan yamshi bil namima taghalay idma mtawsin wa al namima fi ta'rifha huwa naql al kalam bayna al nas ala jihat al ifsad naql al معشنا نمم از هون على جهه الافساد شبكه الباس نخير كتب, كتب السحق اني نمي ما يكون لكن كونلك امونغو خلت فوتوا جنبره كتب باسوم لك همجيلك همجيلك انت هم هم هم بالكسب تبعك ازي والعاده بالله عذاب القبر يا مزقت هب زربيت حننه انت ساعه تاكل سلازله ما يمرش تماملتي بزعبانته مالتي بعين خضرئ نغر الله فان النائم يرى في منامه انه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه حد دكتس تنحه اب عاب صفح زقن سبحان الله العظيم زعراته حذا تحسله اذا استنسى غرفه لكي سوله لو يمكن اربعه بحا مشتم مترو بلان انت جففت 10 تبع 10 مترو تقو انت جفات ابو سبحان الله العظيم دكي سوله ابحل مو بزه نغرات ريكاب حدا مالتي زي زي باهن ما انا زي بقولو عدي ري سفيه سخونه بوته كله يريو دقصو مالتي بده حليلو الشجر بن عثيمين او انه كان في مكان ضيق مو حش يتالم من ودمعات تسبب بوتها فتنحف عقلي صبو يمكن يسقط اتاتا قال اندى حلمي حتى حد حد ودمصوا سمعوا له مالتي اكثر بوتاي يرايو كانه بتسبب بوتات يو ابو دغات فرحيم وزيتاه يرايو بس لكن نسي ذاك الشيء زلمه هل نزوم عذاب القبر انكارز قبر زلو بن زريت رحينا نامن زبلو زلو نزيسبزي انت دا ربي حلمو ابي لو تبوته بله كترت صنعا ابي لا تاغدغد صباب صنيحه ابي لا تعجخيت كصنح كبل ارين بله والله بخلقي خريصني عب حلم ليتيري خريصني خلاص حلم ليتيكبراقه ايش تي موتي ازادك بعد يخمو تلودماني كمتي عبد دقاسكا تريوسن عكا عبد قبر قد ما كترييقا لناخن من السلو يغب نازي زخعت سب مالتي ولا بالله وربما يساقض احيانا مما راى ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه واحمس بالكسراء يسع عبد زقول تداخل نعم تنيح حبل سبوص راح رخي فوديو ها محل كفي ستوديو ها تمرعيدو كله في رايو انزل انزل الجرادين قلمله ناخذ سبوسه كله واحد بالكا ويناي ابعن ما يصني حد بس بالروح بتس وانسعو دماني انت داخ عزب صنيحو ويحاذاسك وبغيو صنيحو جد ا وديقو وان قراري ودينا خندبل المهم اتزغت اعتي وي اتصبب خنه بوتات اعتي ضيق تصلح يمكن ون كساقه يصلح بجد مسبل الحمد لله استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان المغرب لك انت زراكه اسكر ان بول والله زيريك حتى كل نجر يكونن رب سبحانه وتعالى زين را المخلوقات الخليقه ما حد سمى سبحان الله ابتدى توقعوا مالك أو اوعده شلون كذا تنزل له وا فنزله اري الزغنزازي اوصى يقول يا ريكا اوتي الزغنزازي نعيس معل لكن نعيس معني الزغنزازي لكن كريود اللي اوصايه تلك سبحان الله كده يالو كفار بنعلم نغبروه خلو لكن اوتصوه ارنا تشكام كان ييخا زي يكون كم كانزا مثلا كان ييخا يكونن حلمك على المخلوخ حلم كان ييخا يكونن سنلزمنا حنا بزره نغرات راحنا نامنكم وخلو باطل المخان بزيره دعت اجياد انتكم بلمنى حنا حلمي اقتحل مو صنعك ارن بالله مش بزره راح نامن بالله بزي اخناس فتت فتت يا ابو <متصفيق> <متصفيق> مرتوعو يقولوا حرايب الجزاك الله غير ما ربي يهدي قابلو بزرهه نغرط رح ديغه تاامل هو لله صنع حق والنوم اخو الموت لذلك زي ميدكاس مباعلو حونايمني مالتي حوناي موت زموت كل جثره ولقى التيز ده من مسال الله تاعينهم تشافيو جثرههم كلها زي منك سقاس سلازي زي موت زياني اشتهي اذا دكاس زي, زي, زي, زي موت انا ولهذا سماه الله تعالى وفا الله تعالى ازيا موت سميوا رب سبحانه وتعالى ذقاس نباع لما رب سبحانه وتعالى القران تايلو الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها رب سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس نزاء نزيا ازيا كم تموت يا جبرا رب سبحانه وتعالى حين يموت يا قد يموت وكلها تعب موت والتي لم تمت في منامها اتى زي موت الدماني اپتيمد كاسناتا نيشتي موت يموت كم زي تري كم زي تسمت كون مالد بده يرزق الرب سبحانه وتعالى فيمسك الذي في قضى عليها الموت نتا موت ز غتبلا باغي ري خيد دك سخون تا روح يتملص كن موت غندك سكولنا روح تخيد برب سبحانه وتعالى ولكن تنفسالو نتنفس نبن لكن منكسقاس يلاه فرب سبحانه وتعالى ابا كل يحس نتاروح دك سقولو بقى غستو غستو نكنك اي رايي يسمع اي رايو اسك قال تبلكا جاهز تنصاغه قال له ملي افنصورايو تنفسالو د تبلكا كرويلو بقى مولتيحه ويرسل الاخرى تقاليتك دك يس تنحو اسكو اسكو كاتساه اه اه يلو بيت وسبحان الله تعالى اتسيو زياني اشتهي موت يعني بعلى زاد قس زي اي ريك يسمعك تصوعي طراحه حور نغداي ثاني حمر ازي سبيزي اي ريايسم لكن الى اجل مسمى نعد ما نتسيز بلا زلو كساد وصل مع التاتي موط معلتي, معلتي زانبسي مالتي انتهى دكيسكاديو وايد دكيسكام السسرهكا موتال قال لي اسدك يسخن مو غيرو يفيق رب سبحانه وتعالى ان ذاك استماني موت الهوى والتي لم تموت في منامها ذا كسان كلها اي موته تنتخينها رب سبحانه وتعالى ترى روح نفسه مباشره يتسلسل ذاك رب تغتيب الدمع فيمسك رب سبحانه وتعالى الدمع يحزه فيمسك التي قضى عليها الموت متى روحه ابا كل يحزه اي مسلوني بذي بغنيات تزخنقك او باغي الموت اي تسس اذي ابسوره الزمر مرقبو ايات قصري 4 3 فذلك كل ادلا مرتجعات الشيخ ابن عثيمين زقربو زلوا مني مالتي نحنا قل بزي نزن كفار كم زي ير ناق الناقشون كل بزي رب سبحان وتعالى بعينهم من وخلوسي ان زي تقدرنا يا ربي وذرنا يرب خوفه له تدماني الذين يؤمنون بالغيب مو من تغين حتى بزين راينقر سبحان وتعالى خي الى انه سلاذا امن يا حتى بزين راينذا زي اذا عذاب القبر يلن نعيم القبر يلن يلوم زم كفار جاءتهم زاربوا زلو بزين مرتجعات زي جرنا كنقر باللوم يغباء رب سبحانه وتعالى بزين ايات مخلوقاتنا